طبت يا شيخ السعد عبد الهادي للابد يا شيخ السعد عبد الهادي للابد بسم الله الفرحان يا رف, رف من البسمة طبعنا لك فرح قبلة توافقنا على حبنا ولا أروع ولا أحلى صوت الورد الوريد وبخرنا الزمان كيننا مهرنا حباله وطاها من العين ده مهر اغلى سواسنا نبني العمر على الوفا وعلى الكل مات فوق الشفا وعلى القلب الوصافه مارسنا ضبط الامل ورفرف جناح وقبل مارسنا صب الامال ارفرف جناح وقبل والله تحتي على سنه هذه hadi labadi على شانك سعد يكمن من الامل لحنا قرنا الفاتحات بتاح امانينا وثبت احنا على الهادي وعلى فجانا احنا عنها الوعد ما نري قلمنا الامانه وحضرنا الوارد كتبنا عقدنا بحروف الشراب والله رسول الشهود العقل اكتب يا شيخ بعجل اجعل مزاجك عسل اكتب يا شيخ عجل اجعل مساك عسل بسم الله الفرحات تحتري على سنتي هادي حب علي راقد يا شيخ السعد عبد الهادي الابد اكتب يا شيخ السعد عبد الهادي الطور حات تحتي على سنده <متبخش> <متبخش> خطبنا عز الله الرحمن وخمت ودنا عليها وقلنا الغالي من عن الدين يا باري بذرنا للزمان بذره مش حبنا نرويها تجمعنا للفرح بهليل بيزن وفي ليله زين ازعل المساء دعنا عسى الله يدوم السعد عسى الله يبارك حفلنا عسى بين الفرح والهناء وقعنا عقد المنا زين الفرح ولانا وقنا عبد المنن تحتري على سنات هذه حماني يا شيخ السعد عبد الهادي ابدت عبد يا شيخ السعد عبد الهادي